أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر صدق الله